فاجلدوهم ثمانين جندة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فَإِنَّ الله غفور رحيم والذين يظنون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا, إلا انفسهم فشهادة احدهم فشهادة أحدهم اربع شهادات بالله إن انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين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 ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم, أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا ان كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم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 ولا يأت لين منكم والسعه ان يؤتوا للقربى وللقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم ان الذين يظنون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا, لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم, وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دين يعلمون الحق ويعلمون ويعلمون ان الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم لهم مغفرة ورزق كريم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى, حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون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 وَالْيَقْرِبَنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جيوبهن وَلَا, ولا يبدين زينتهن نَزِيَّتَهُنَّ لبعولتهن لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبَائِهِنَّ أَوْ أَبَائِهِنَّ أَوْ بعولتهن آبائ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ, أو أبنائهن أو أبنائ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو التابعين غير اولي الاذبه من الدجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء.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 ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا لتبتغوا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكره فان الله من بعد فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم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 يوقد من شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زيتونه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد يَكَادُ زيتها يضيء ولو لم تمس نُورٌ نور على نور اللَّهُ الله لنوره من يشاء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 والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه يحسبه الظمان ماء حتى, حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله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 فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقي يذهب بالابصار.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 والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيره ومن بعد ومن بعد صلاه العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن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 كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن عليه جناح أن يضعن ثيابهن غير متبدجات غير بزينة وأن يستعرفن خير لهن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 لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم او يصيبهم عذاب اليم الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عمنوا والله بكل